بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا إ ل ي ه وفي اذاننا وقلوب من بيننا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 ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل امنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أ ن امدا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 وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ا ت ي ا طوعا او كردا قالتا أ ت ي ن ا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء أ م ر ه ا وزين السماء الدنيا بمصاكيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ف إ ن أ ع ر ض و ا فقل أ ن ذ ر ت ه م ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثمود إ ذ جاءتهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ ل ا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه ف إ ن ا بما ارسلتم به كافرون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 وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ خ ز ى وهم لا ينصرون و أ م ا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى, فاستحب العمى على الهدى فاخذت صاعقة العذاب ا ل ه ونجينا بما يكسبون كانوا ن و الذين آ م ن و ا وكانوا ي ت ق و ن ويوم نحشر أ ع د ا ء الله الى النار فهم يوزعون حتى ح ت ذ ا ما د ا ء و ه ا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم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 ف إ ن يصبروا ف ا ن ن ا ر مثوا لهم و إ ن يستعتبوا فما هم من المعتبين وغيرنا لهم كرماء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبرهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا ذلك جزاء و ع د ا ا ء ل ل ه ا ل ن ا ر ل ه م ف ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه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 اسماء ت ق ا و ت ت الله ا ل م ل ألا ا ئ ك ح س ن ا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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن ف إ ذ اسماء الذي بينك وبينه عذاوة الله ا ذ ي ي ن صبروا وما ا ل الحسنى ظ ع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 ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء ا ت ز ت وربت إ ن الذي أ ح ي ا ه ا ل م ح ي الموتى انه على كل شيء قدير إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير أ م م ن ي أ ت ي امنا يوم ا ل ق ي ا م ة اعملوا ما شئتم إ ن ه بما تعملون بصير إ ن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و إ ن ه لكتاب عزيز لا ياتي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 وذو عقاب أ ل ي م ولو جعلناه ق ر آ ن ا اعجميا لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه اعجمي وعرب قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم و ق ر و ه وعليهم عمى أ و ل ئ ك ينادون من مكان ه م ولقد اتينا موسى الكتاب ف ا خ ت ر ف فيه ولهلا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم و إ ن ه م لفي شك من غمر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 أكمامها وما تحمل من أ ن ث ى ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آ ذ ن ا ك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا ي س أ م ا ل إ ن س ا ن من دعاء الخير و إ ن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أ ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ا لي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 سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق اولم يكف ي بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء م ح ي ط